مطار خورخي شافيز الدولي في مدينة ليم عاصمة التهديدات الأمنية. المعتذرة سيداتي وسادتي. الوثائق المزورة. جواز سفرك وبطاقة الصعود. والبضائع المهربة. هل تحملين شيئا غير قانوني؟ لا. جميعها أمور تعاني منها كافة المطارات. لكن مطار خورخي شافيز يواجه تحديا أخطر من أي تحدي آخر، وهو الإيجار بالممنوعات. حقيبتك تحتوي على الممنوعات. تصنف البيرو واحدة من أكثر البلدان إنتاجاً للممنوعات في العالم ويحاول المهربون تجربة أي شيء إنها حفاظات لإدخال هذه الممنوعات إلى السوق العالمية لا أعلم كيف وصلت إلى هناك هذه الحقيبة لا تخصني لقد تم تبديلها نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات بمعدل إقلاع طائرة كل سبع دقائق يتوجب على شرطة مكافحة الممنوعات التسابق مع الوقت لم نعثر على المسافرة بعد لا تتوقف الرحلات على مدار الساعة وطوال أيام العام من أحضر هذه الأ وكذلك الأمر بالنسبة للعمل رجال الأمن في مطار خورخي شافيز الدولي في البيرو. ليما، عاصمة البيرو. مطار خورخي شافيز الدولي، أكبر وأكثر مطاراً البلد ازدحاماً. تستقبل البيرو أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سائح دولي في العام تقريبا ستون بالمئة منهم يدخلون عبر هذا المطار تستعد رحلة إلى المكسيك للمغادرة في المنطقة المعروفة باسم المستوى الثالث يتم فحص الأمتع المسجلة باستخدام ماسحات الأشعات السينية طاقم المطار وجد شيئا يجب على شرطة مكافحة الممنوعات الآن معرفة مكان مالك الحقيبة والتحقق من محتوياتها يبدو الأمر سهلا لكنه ليس كذلك مالك الحقيبة أنثى والطائرة ستغادر في غضون خمسين دقيقة حدد الضباط هوية المسافرة لكنها ليست في صالة المغادرة ومع ضيق الوقت المتبقي للصعود إلى الطائرة فإن غياب المشتبه بها يزيد الشكوك لم نثر على المسافرة بعد لا تستطيعون إيجادها لا نعلم إن عبرت قسم الهجرة أم لا لا نعلم بعد كان علينا العثور عليها بسرعة لنتحقق ما إن كانت الأمتعى تحتوي على مادة غير قانونية في حالة كهذه تكون وحدة مكافحة الممنوعات في حالة تأخب ويتم تعزيز مراقبة مخارج المطار قد تكون المسافرة ناقلة للممنوعات وتحاول الآن الهروب من المبنى لن تتمكن من المغادرة من المطار الآن فقد حصل الأمن على مواصفاتها هل قمصها مخطط أم لا؟ أجل إنها هي تلك هي؟ أجل وأخيرا وصلت المرأة إلى منطقات صعود مساء الخير سيدتي المعذرة أجل شرطة مكافحة الممنوعة جهاز الفحص بالأشعة رصد حقيبتك وسنقوم بتفتيشها هل أتيت معنا؟ حسنا من هنا يبدو أن المسافرة متوترة تدعي أن وصولها المتأخر لم يكن لمحاولة تجنب رجال الأمن وتقول إن حقيبتها قد تم تفتيشها مرتين بالفعل هل فتش حقيبتك؟ نعم رجلان شاب ورجل أكبر منه بقليل حسناً يضعان شارة وتحققان جواز إن كل شيء السفرين. على ما يرام؟ نعم بدت سيدة متوترة جداً عندما كنا في نقطة تفتيش الهجرة عندما أعطتنا جواز السفر وبطاقة الصعود كانت يدها ترتعش نقل عملاء مكافحة الممنوعات المسافرة إلى المستوى الخامس وهي منطقة محضورة يتم فيها تفتيش الحقائب هل هذه حقيبتك؟ أجل وبحضور المسافرة يمكن لشرطة أخيرا أن تفتح الحقيبة سنقوم بفتح حقيبتك حسنا هل تحملين شيئا غير قانوني فيها؟ لا سأكرر سؤالي هل تحملين شيئا غير قانوني فيها؟ لا حسنا هل تقولين لي الحقيقة؟ أجل كل كلامك؟ أجل حسنا أريدك أن تشاهد تفتيش حقيبتك يبدو أن محتويات الحقيبة لا تحتوي أي ممنوعات ولكن هناك خطب ما في هيكل الحقيبة نفسها هذا اللون يعني أن حقيبتك تحتوي على الممنوعات أنت الآن رهن الاعتقال وسيتم اعتقالك من قبل شرطة مكافحة الممنوعات ينتقل الآلاف من الناس عبر مطار خرخة شافيز بصورة يومية خلال الصخب والضجيج سيبدو من الصعب جدا الفصل بين المسافرين العاديين ومهربي الممنوعات شرطة مكافحة الممنوعات أيمكنني رؤية جواز السفر وبطاقة الصعود؟ لحسن الحظ فريق الأمن في المطار مدرب على هذه المهمة تستعد رحلة متجهة إلى مدريد للمغادرة تعد إسبانيا بلد الوجهة الثاني بعد المكسيك الذي تضبط الممنوعات المهربة إليه عبر مطار خورخيت شافيز رصد ضابط جمارك راكبا يبلغ من العمر 24 عاما فور دخوله شعرت أنه مثير للريبة لأنه كان يرتدي ملابس مختلفة عن الآخرين في المطار وقميصه كان مزررا حتى رقبته وأعتقد أنه كان مومياء المومياء هو اللقب الذي يطلقه العملاء على الشخص الذي يقوم بإلساق ممنوعات غير قانونية على جسمه وبازدياد شكوكه يتحرك الضابط كم يوماً أمضيت في البيرو؟ هل دخلت عبر هذا المطار؟ أجل بالطبع سيد دخلت عبر هذا المطار وبعدها ذهبت إلى الإكوادور؟ لا لا لدي عائلة هنا أيضاً لديك أجل عائلة؟ أجل. في أي جزء من لي ما تقطن عائلتك؟ كنت لنرى أنا كنت في دانيا تذكر أين كانت في ورال ورال ورال في إحدى المزارع حسنا أجل أجل سيدي سنقوم بتفتيش حقائبك حسنا أجل لا مشكلة بدت قصة المسافر مثيرة للشك لذا تم أخذه لإجراء تفتيش آخر افتح أزرار قميصك طلبت منه أن يفتح أزرار قميصه وقمت بتفتيشه بدقة حسنا لا شيء تبين أن ملابسه لا تحتوي أي ممنوعات الآن انتقل الضباط لتفتيش حقيبته افتحها من فضلك هل تحمل أي مواد سائلة؟ لا يا سيدي لا شيء؟ لا ماذا تحمل داخل حقيبتك؟ ملابس، ملابس فقط؟ هل وزنها ثقيل لهذه الدرجة؟ مع بدءهم تفتيش الحقيبة، بدأ المسافر متوترًا. أما بالنسبة للضباط، فإن هذه تعتبر إشارة على أنه ناقل ممنوعات. اذهب إلى هناك وقف. قف هناك حتى تتمكن من الرؤية. هناك. من اشترى هذا؟ أنت؟ لا لا. هل تم إرسالها معك؟ لا لا أعلم سيدي. إنها ليست لك؟ مغذرة؟ لمن هذا؟ من, من اشترى هذه؟ أنت؟ أم هل تم إعطاؤها لك؟ لا فكرة لدي لا فكرة لديك؟ رزمة من المواد الغذائية لكن المسافر يدعي أنها لا تخصه ولا يعلم من أين أتت وهذا مؤشر آخر لذا قرر الضبط أن يجري اختبارا للممنوعات ابقى مكانك الاختبار إيجابي ابقى مكانك أعلم المدعي العام هناك تحليل إيجابي أخبرهم أن يحضروا النتيجة إيجابية النتيجة إيجابية اعتقل ضباط مكافحة الممنوعات مسافرة عائدة إلى المكسيك ومعها ممنوعات مخبأة في هيكل حقيبتها حقيبتك تحتوي على ممنوعات سنذهب إلى المكتب أن رهن الاعتقال نقل العملاء المرأة إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات وبالعمل مع المدعي العام المسؤول سيكملون إجراءات الاعتقال في هذه الحالة يبقى السؤال الرئيسي كيف تمكنت هذه الحقيبة المحملة بالممنوعات من اجتياز عمليتي تفتيش سابقتين؟ ذهبت إلى حيث يحصلون على التذاكر استدرت ورأيت رجلا يتوجه نحوي عمره خمسون أو أكبر قليلا كان يحمل شارة وكان مرتديا ملابس زرقاء وسألني يرتدي قميصا ما هو لونه؟ أزرق وطلب مني مرافقتهم ووفقت إلى أين أخذوك؟ إلى غرفة وقاموا بالفحص والتفتيش وبدأ بإخراج الأغراض وسئلت إن كانت هذه الأشياء تخصني وأجبت بنعم حسنا وبدأوا بالتفتيش هل أنهوا التفتيش؟ أجل وماذا قالوا لك؟ لا شيء في هذه الحالة تم رصد حقيبة السيدة هذه وتفتيشها سابقا وبعد الانتهاء من ذلك التفتيش تم تفتيش الحقيبة مرة أخرى حتى في قسمنا تم تفتيشها وتجاوزت التفتيش لمعرفة الطريقة التي عبرت بها الحقيبة قام الضباط بتفكيكها وكانت النتيجة أنها واحدة من أكثر طرق الإخفاء تطوراً تم العثور عليها في مطار خورخيد شافيز يبدو أن الممنوعات جزء من هيكل الحقيبة إنها مصنوعة من الألياف الزجاجية هذا ما يبدو ستقوم بإزالتها كلها صحيح؟ أجل، سيتم تفكيك كل شيء لإخراج الممنوعات عندما يستخدم المهربون الحقائب لنقل الممنوعات فإنهم عادة يبنون أقساما خفية في الجزء العلوي أو في قاعدة الحقيبة في هذه الحالة قاموا بإخفائها في جدران الحقيبة الجانبية حيث قاموا بتعبئاتها بين قطع من الألياف الزجاجية والخشب الرقائقي مما يجعلها عمليا غير مرئية للعين المجردة الشخص الذي فعل هذا يعرف بنية الحقائب جيدا كانوا يعرفون كيف يتم بناء الحقائب وأضاف الممنوعات كطابقة داخل جدران الحقيبة الجانبية وأضافوا أيضا الألياف الزجاجية لإخفاء الممنوعات بالطريقة التي وضعت فيها كان هذا من قبل أشخاص مختصين هنا شيء مميز علينا أن نلاحظه تم صنع هذه الحقيبة وتصميمها بشكل خاص لهذا الغرض فهنا لدينا الخشب وهو ليس مادة نموذجية تتواجد في حقيبة عادية كن حذراً كل شيء مصنوع من الخشب هذه الطبقات شكلت مساحة لإخفاء الممنوعات لا نرى هذه الأمور في الحقائب العادية باستخدام التقنية التي لدينا تم رصدها في مناطق مختلفة من المطار وهذا سمح لنا بفحصها مرة أخرى والعثور على الممنوعات بعد مضي ساعة في تفكيك الحقيبة يقوم الضباط في النهاية بإخراج الممنوعات بأكملها كمية كبيرة من الممنوعات على شكل عجينة لنقوم بوزنها الآن ولكن يبدو أن المسافرة غير مدركة ما معنى هذا بنسبة لها قمنا باستجوابها وكانت غير مكترثة بشكل غير اعتيادي كان سلوكها كشخص لم يكن يحمل شيئا غير قانوني كما لو أن هذا الأمر ليس له علاقة بها ادعت المرأة أنها اشترت الحقيبة ولكنها لم تكن تعلم باحتوائها على الممنوعات هل يمكنك أن تشرحي كيف حصلت على الحقيبة؟ من أين اشتريتيها؟ من المتجر هل تريد معرفة مكانه وعنوانه واسمه؟ لا فقط ما تتذكرينه أنا لا أعلم. كيف تفسرين ما وجدناه؟ إن اشتريت الحقيبة من مكان لا أحد يعرف فيه أنا لا أعلم كيف تفسرين وجودها صدقني. هنا؟ صدقني ما تقولينه غير قابل للتصديق أعلم أنه أمر لا يصدق أعلم أنكم لا تصدقونني لذا ماذا يمكنني أن أفعل؟ ماذا يمكنني أن أفعل؟ أعلم أنها ليست دعابة وهذا أمر خطير جداً هل أنا متفاجئة؟ أجل هل أنا متوترة؟ أجل لكنني لا أعلم كيف وصلت إلى هنا عملاء الجمارك في مطار خورخيد شافيز اعتقلوا مشتبها به يقوم بتهريب الممنوعات بطريقة الممياء متجها إلى مدريد لم يكن يحمل ممنوعات على جسمه على الأقل ولكن بعد تفتيش حقيبته عثر العملاء على حزم مشبوهة من المواد الغذائية وممنوعات مخبأة النتيجة إيجابية يقوم ضباط الجمارك بسرعة بإختار شرطة مكافحة الممنوعات والمدعي العام المسؤول يتم نقل المشتبه به إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات لمزيد من التحقيق أتسافر مع أحد آخر؟ لا بمفردك؟ أجل أين أعطوك الحقيبة؟ أين هم الأشخاص؟ الحقيقة لا أعرف لا ليس لدي أي فكرة كيف وصل ذلك إلى هناك ينكر المشتبه به معرفة أي شيء عن الممنوعات الموجودة في حقيبته ويبدو واثقا وهادئا خلال فترة التحقيق نحن نعلمك أنك الآن رهن الاعتقال لدورك في جريمة الاتجار غير المشروع بالممنوعات ضد حكومة البيرو قال إنه سيقدم معلومات عامة لكنه لن يعطي أنواع أخرى من المعلومات لأن هذا من حقه ونعم هذا حقه لديه الحق في التزام الصمت المسافر يرفض التحدث أكثر حتى يحصل على محام أما بالنسبة للشرطة، فقد حان الوقت لإنهاء الاعتقال والقيام بوزن البضاعة وزن هذا هو أربعة كيلوغرامات و وثمانمائة وتسعون جراما والآخر وزنه خمسة كيلوغرامات و ومائة وثلاثون جراما الوزن النهائي عشرة كيلوغرامات وجرمان. حمل أكثر من عشرة كيلوغرامات من الممنوعات يعتبر إجارا مفرطا وبسبب هذين الجرامين الإضافيين ستزداد فترة الحد الأقصى لعقوبة المشتبه به إلى خمسة وعشرين عاماً في السجن المسافر الآن في يد نظام البيرو للعدالة لمحاولة نقل ما يزيد عن عشرة كيلوغرامات من الممنوعات يمكن أن يواجه عقوبة من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين عاماً في السجن اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرة مكسيكية تحمل ممنوعات على شكل عجينة في حقيبتها لا أعلم كيف وصلت إلى هنا ولا تبدو قصتها منطقية حيث تدعي أنها اشترت الحقيبة من متجر محلي ولم يكن لديها أي فكرة أنها تحتوي على الممنوعات أنا اشتريتها من هنا لقد أخبرتكم مسبقاً بهذا أنتم لا تصدقونني هل علي أن أتصرف بطريقة بائسة لتصدقوني؟ ماذا علي أن أفعل أبكي؟ لن ينفع أشتكي؟ لن يفيد عقلي وضميري مرتحان لقد أخبرتكم بهذا مسبقاً أنتم لا تصدقونني ليس لدي سجل إجرامي أنا سيدة عادية أعيش حياتي ببساطة لا أكثر وجدنا حقيبة من نوع حقيبة الظهر داخل الحقيبة الكبيرة قالت إن حقيبة الظهر هي التي تخصها ولم تفهم سبب وجود الممنوعات في الحقيبة الكبيرة الشيء غير المنطقي هو أنه لم يكن هناك أي سبب لشراء حقيبة السفر الثانية حيث وجدنا كمية قليلة من الملابس فقط لهذا السبب اعتقدنا أنها تكذب ومع ذلك ما زالت المشتبه بها تسر على أنها بريئة. دفاعها الأخير أن هناك بالفعل الكثير من الممنوعات في موطنها في المكسيك إن كنت أريد المتاجرة بالممنوعات لما سآتي إلى هنا لقد جئت من منطقة مليئة بالممنوعات إن كنت أرغب في البيع أو فعل هذا هل كنت سأخاطر بالسفر كل هذه المسافة من أجل ماذا؟ أن أخاطر بالقيام بشيء بهذه السخافة والذي يمكن أن يؤثر حقاً على حياتي؟ سأسجن لعشر سنوات وأفقد عشر سنوات من حياتي أو خمسة عشر عاماً؟ كان من الأفضل أن أبقى في بلدي عندها ستقبض الشرطة علي لكنني سأكون في بلدي إن أردت حقاً العمل في هذا ما كنت سأتي إلى هنا بالنسبة إلى العملاء لم يبقى شيء ليفعلوه سوى وزن الممنوعات الوزن النهائي كيلو جراماً وستمائة وثمانية وثلاثون من عجينة الممنوعات تستمر المسافرة بالتشبث بقصتها إلا أن معنوياتها بدت محطمة الآن استمرت في إنكار الأمر لكن بمجرد أن أريناها كمية الممنوعات تغير سلوكها كليا لم تكن الشخص ذاته بعد ذلك بمجرد أن قلنا هذه هي الممنوعات التي كنت تحملينها دخلت في حالة اكتئاب على الفور وهذا أمر نتفهمه أنتم تقومون بعملكم ما الذي أستطيع فعله؟ ما الذي أستطيع فعله؟ من سيساعدني إن كنت وحيدة؟ أنا لست متزوجة وليس لدي أولاد ليس لدي زوج ماذا سأفعل؟ بمن علي أن أتصل؟ ليس لدي زوج ماذا سأفعل بمن علي أن أتصل القضية الآن في يد نظام البيرو للعدالة والجريمة هي حمل أكثر من كيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من عجينة الممنوعات إن تم على أن المسافرة المكسيكية مذنبة يمكن أن تقضي ما يصل إلى 15 عاما في السجن المدرج آمن يتولى المراقبون الجويون في مطار خورخي تشافيز الدولي إدارة عمليات الإقلاع والهبوط لما يقارب من 500 رحلة في اليوم يراقبون حركة الطائرات وضمان عمليات التشغيل بطريقة آمنة ومنظمة برج المراقبة في المطار مجهز بأحدث التقنيات لتحديد مكان كل طائرة في المجال الجوي صفر التزم بموقعك. عند استعدادك. يتم عرض حركة النقل الجوي على شاشات أجهزة المراقبة في البرج. تمثل كل نقطة طائرة وحياة مئات من الركاب والطاقم مسؤوليات كبيرة وربما إجهاد عال. بالنسبة للمراقبين، إنه ببساطة يوم آخر في العمل. لا يزال لدينا حريق في المحرك. أنا أطلب الدعم الأرضي. يقوم الفريق بإجراء تمارين المحاكاة بشكل منتظم. وهو تخضير أساسي لأي حالة طارئة محتملة يجب أن يكون المتحكم بحركة المرور شخصا هادئا وهذا أساسي بالنسبة للطيارين خلال اللحظات الحرجة في طائراتهم مشاكل في المحرك الأول لدينا 120 راكبا ولا توجد مواد خطرة على متن الطائرة يبدأون فورا بتنفيذ إجراءات التنبيه الأولي والعودة الفورية إلى مطار خورخيتشافيز الدولي يتم تنسيق الدعم الأرضي استمر بالتقدم وانتبه لوجود مركبتين مساعدة تستعد رحلة مترجهة إلى فالنسيا أسبانيا عبر باريس فرنسا للمغادرة ونوافذ تسجيل الوصول تعمل على قدم وساق فرق مكافحة الممنوعات والجمارك في حالة تأهب الهدف هو رصد أي سلوك يمكن أن يشير إلى مؤامرة تهريب للممنوعات مساء الخير سيدتي شرطة مكافحة الممنوعات جواز السفر من فضلك يثير مسافر إيطالي انتباه الشرطة إن نظرنا في مظهر الشخص ما كنا لنعيره أي انتباه لكننا لاحظنا لغة جسمه في صف تسجيل الوصول شرطة مكافحة الممنوعات أريد جواز سفرك وبطاقة الصعود نعم المعلومات بوابة خمسة بالضبط هل أنت مسافر إلى فالنسيا؟ نعم ما سبب رحلتك إلى البيرو؟ لقضاء العطلة عطلة؟ أجل إلى أين ذهبت في البيرو؟ إلى أين ذهبت في البيرو؟ إلى ليما. فقط ليمة؟ هل يمكن أن تخبرني أين أقمت بالضبط؟ لا أخذت غرفة أخذت غرفة نلاحظ أنه يقوم بتصرفات مميزة تشير إلى تورطه في شيء غير قانوني هل كنت بمفردك؟ أجل أجل لدي هيا أكمل أنا أعرف شخصا هنا يعمل في إيطاليا لذا جئت إلى هنا لقضاء العطلة مع زميل لك يعمل هناك؟ في إيطاليا؟ في إيطاليا وكان هنا في البيرو بالطبع أنا هنا لقضاء إجازتي سنقوم بتفتيش حقائبك تفضل معنا رجاء من هنا من فضلك بدأ يتصرف بطريقة غريبة كان ينظر من جانب إلى آخر ولاحظنا بعض التوتر لذا قمنا باحتجازه وأخذناه إلى منطقات التفتيش هل كل هذه الأغراض ملك لك؟ هل تحمل شيئا لشخص آخر؟ لا إنها لي كلها لك؟ بالطبع هل هذه الحقيبة لك؟ هل قمت بشرائها مؤخرا؟ لا أنا اشتريت بعض الأشياء من هنا بعض ال... بعض الأشياء لا أقصد الحقيبة هل قمت بشرائها؟ لا من أين اشتريتها؟ هذه الحقيبة؟ أجل لا اشتريتها من هنا هل بحوزتك أي مواد غير شرعية في حقيبتك؟ أي مواد غير شرعية في حقيبتك؟ الآن يدعي المسافر أنه لا يفهم اللغة الإسبانية ومع ذلك لم يبدو أنه واجه مشكلة مع اللغة عند نافذة التسجيل قال إنه لا يفهم اللغة الإسبانية وبدأ يتحدث باللغة الإيطالية كان بالتأكيد يتواصل باللغة الإسبانية مع الموظف عند نافذة التسجيل بعد البحث الأولي تبدو امتعة الرجل خالية من أي ممنوعات لكن الشرطة تعتقد أنه يخفي شيئاً لذا قرروا تفكيك حقيبته بالكامل سيدي اللون يشير إلى أن حقيبتك تحتوي على ممنوعات أنت الآن رهن الاعتقال سيتم اعتقالك هل تفهم ما أقول؟ اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات في مطار خولخيتشافيز مسافرا إيطاليا كان متجها إلى إسبانيا وبحوزته ممنوعات في جدران حقيبته تحتوي حقيبتك على الممنوعات أنت الآن رهن الاعتقال سيتم اعتقالك هل تفهم ما أقول نقل العملاء المشتبه به إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات وهناك سيتم مواصلة التحقيق عليك أن تفهم أنه في البير ما فعلته هو أمر بالغ الخطورة إنه أمر خطير وأنا أنصحك أن تبدأ في التعاون معنا المعلومات المقدمة من قبل الإيطالي يمكن أن تساعد في القبض على شبكة إيجار بالممنوعات لكنه يستمر في الإصرار على أنه لا يفهم اللغة الإسبانية هل تستطيع إخبارنا من أعطاك الحقيبة؟ من أعطاك الحقيبة؟ ما اسم الشخص الذي أعطاك الحقيبة؟ حسناً تلك الحقيبة؟ لا تفكر كثيراً لا لا من أعطاك الحقيبة؟ لا هذه الحقيبة كيف تقولها؟ ليس من الضرورية أن تفكر. اشتريدها هكذا عادة ما تكون الأسئلة مباشرة والأجوبات مباشرة لكنه لم يستجب لذلك نحن نعتقد أن هذا الشخص يكذب إن كان يكذب أم لا فإن اللغة الإيطالية على بعد نقرة مفتاح اكتب هنا من أعطاك الحقائب اكتب باللغة الإيطالية بإجاز يبدو أن المسافر متفاجئ ولكن بنسبة لضباط مكافحة الممنوعات فإن استخدام اللغة لعرقلة التحقيق ليس بالأمر الجديد إنكار معرفة اللغة الإسبانية هو أسلوب دفاعي شائع الأمر الذي نعرف أنه غير صحيح في كثير من الأحيان إنها محاولة لتعقيد عمل الشرطة والمدعي العام أنت تقول إنه تم استبدالها في الفندق تم استبدالها بالممنوعات في الفندق أنا لا أصدقك إنه ادعاء مألوف لحاملي الممنوعات لكن إنكار ملكية حقيبة ملوثة بالممنوعات هو مجرد عذر آخر ادعى أن حقيبته قد تم استبدالها إنها كذبة سخيفة لأنه كان يعرف ما يحمله كان يعلم بمحتويات الحقيبة سوف نقوم الآن باستعراض محتويات حقيبة سفرك تتحرك الشرطة لاستخراج الممنوعات المخبأة أرجوك لكن المسافر لا يزال يعقد التحقيق الجاري هذا القميص وهذه السراويل ليست ملكي حتى الحقيبة أصلاً. لا تخصني سنرى ذلك لاحقا يبدو هذا تصرفا اخيرا بائسا لا أنا لا أستخدم قمصانا قصيرة الأكمام فقط القمصان التي يمكن تزريرها تلك المنشفة ليست لي يقول إن أحدهم بدل حقيبته ولكنه كان ذكيا كفايا لترك عددا قليل من أغراض الرجل الإيطالي قال إن هناك ملابس ليست ملكه. نعتقد أنه وضع ملابس أخرى لكي يقول لاحقا حسنا هذه ليست لي إنها ليست حقيبتي لأن هذه الملابس ليست لي يبدو أنها جيوب مخفية تجد الشرطة ثلاثة رزمين في جدران الحقيبة ولكنها ليست متماثلة في الشكل أو البنية ليست مسحوقا إنها حفاظات إنها عبارة عن حفاظات وهي مشبعة بالممنوعات السائلة سنزينها الآن في عام 2016 كانت البضائع المشبعة بالممنوعات تمثل 2% فقط من الممنوعات المضبوطة في مطار خورخي كيلو كيلوغرام و134 جراما من الممنوعات هذه الحقيبة ليست لي لقد تم تبديلها سيكون للمسافر قريبا فرصة للدفاع عن نفسه أمام القاضي بالنسبة لوحدة مكافحة الممنوعات تضيف هذه الحالة صفات جديدة للناقلين للبحث عنها في حين تستعد المجموعة التالية من الرحلات للمغادرة الناقل لم يشبه الشكل النموذجي الذي كان واضحا منذ عشرين عاما الآن نرى تقريبا أي شخص سواء كانوا طلابا أو مهنيين يمكن لأي شخص أن يكون ناقلا للممنوعات نعتقد أنهم لا ينتمون بالضرورة إلى منظمة كبيرة يبدو أنهم أفراد يعملون بشكل مستقل حيث يحصلون على الممنوعات من البيرو ويقومون بأنفسهم بنقلها إلى بلدان أخرى لنأخذ سواء كان ضحية كما يدعي أو ناقل ممنوعات يعمل بدوام جزئي كما تشتبه الشرطة يواجه الآن اتهامات جنائية قد تؤدي إلى 15 عاما في السجن في مطار خورخيتشافيز لا يقتصر عمل قسم مكافحة الممنوعات على مراقبة محطة المطار وحسب هم أيضا مسؤولون عن الكمية الضخمة من البضائع التي تمر عبر المطار في عام 2015 قمنا بنقل أكثر من 300 ألف طن متري من البضائع هنا في المطار بما في ذلك الواردات والصادرات من وإلى البيرو يجب على الضباط أيضا مراقبة منشأة البريد حيث يحاول المهربون غالبا إخفاء الممنوعات في الشحنات البريدية في عام 2016 ضبط العملاء ما يقارب من 200 كيلوغرام من الممنوعات في الرزم والطرود تستجيب وحدة مكافحة الممنوعات لاتصال من مركز خدمة الشحن التي تعمل في المطار أظهرت صور الأشعة السينية لطرد متجه إلى لندن أجزاء مشبوهة عالية الكثافة ويتم إحضار كلاب بوليسية للتفتيش هذا الطرد متجه إلى لندن إجلس حسناً الكلب البوليسي يتنبه وهذه إشارة على وجود مادة غير قانونية في الطرد قام عملاء مكافحة الممنوعات في فتح الطرد وعثروا على ملابس وحرف يدوية في الداخل يلاحظ ضباط علبة ألعاب أطفال يعرفون أن مهرب المخدرات سيستخدمون أي شيء لإخفاء الممنوعات غير الشرعية وجدنا أيضا صندوقا وكيسا فيه قطع خشبية. فتحنا الصندوق الذي كان يحتوي على 27 وعشرين مكعبا. أجرينا اختبارا ميدانيا باستخدام مادة كيميائية تفاعلية. لنفحصها. حسنا. إنها تعطينا اللون الفيروزي هذا الطرد ملوث ويحتوي على ممنوعات مجموعة من أحجار الدومينو أعطت نتيجة اختبار إيجابية على وجود الممنوعات ستنقل الشرطة الآن الطرد إلى المقر الرئيسي لشعبة مكافحة الممنوعات قد يحتوي الطرد على المزيد من الممنوعات أو أدلة عن المجرمين وراء هذا الطرد في مطار خورخيت شافيز كل طائرة تجلب على متنها لما شمل سعيدا من الأصدقاء والعائلة والأحبة لكنها اليوم ستجلب وافدين مميزين تجمع حجد كبير للترحيب بمسافرين اثنين على وجه الخصوص إنهما منصقاء غان هولنديان شهيران أتياء إلى مهرجان ضخم للموسيقى أحبك مارتن. مئات من المراهقين وصلوا مبكراً لاستقبالهما وتم نشر شرطة المطار للحفاظ على النظام كل شخص مشهور أو فنان أو سياسي دائما يأتي مع خطة أمنية يتم تنسيقها مع الشرطة والأمن الخاص في المطار لجعل وصولهم إلى البلاد يسير بسلاسة قدر الإمكان لدينا جميع المعلومات المطلوبة مسبقا ونستطيع إنشاء منطقة أمنية وذلك لأجل سلامة الفنانين والمراهقين على حد سواء لدينا فريق متخصص من أجل مثل هذه الأمور مضى على بدء عمل الفريق الأمني خمس ساعات مع حلول الليل والمعجبون لا يهدؤون من فضلكم سيداتي وسادتي من فضلكم تم الإعلان عن وصول الرحلة يتم أخذ منسق الأغاني الأول بسرعة عبر المنطقة الآمنة. يندفع الحشد، لكن الخبراء الأمنيين ينجحون في إخراجه بنجاح. خرج أحدهما وبقي الآخر. بقي منسق الأغاني المعروف باسم داش برلين. كل شيء يجري حسب الخطة، حتى يقوم المنسق بخرق الإجراءات ليلقي التحية على معجبيه. لكن الفريق الأمنية يعيد تنظيم صفوفه ويرافق منسق الأغاني إلى سيارته دون وقوع حوادث بفضل تدريب رجال أمن المطار يمكن لمطار خرخة شافيز استقبال المواطنين العاديين والمشاهير على حد سواء وملاء مكافحة الممنوعات في مطار خورخيد شافيز اكتشفوا وجود ممنوعات مخبأة في طرد متجه إلى لندن هذا الطرد ملوث ويحتوي على الممنوعات تم نقل الطرد إلى المقر الرئيسي للقسم لمواصلة التحقيق مكعبات الأطفال وقطع الدومينو مادة بيضاء أعطت الاثنتان نتائج إيجابية لوجود الممنوعات النتيجة إيجابية لوجود الممنوعات الممنوعات مخبأة بداخل مكعبات الأطفال تم التلاعب أيضاً بقطع الدومينو في الداخل يوجد كيس يحتوي على مادة غير قانونية واتضح أنها ممنوعات وداخل صندوق الطرد يوجد اكتشاف إضافي نرى أن هناك رسالة تقول إلى عمي يبدو أن الطرد هو لعم أحدهم على الرغم من أنك بعيد أتمنى أن تحظى بيوم سعيد بقرب عائلتك رسالة كهذه يمكن أن تحمل الكثير من المعاني وسيكون الأمر بيد المحققين لفك الشفرة الطرد مرسل للعم والذي يحتفل بشيء ما على ما يبدو ويرسلون له أفضل أمنياتهم والطرد كان من أبناء أخيه كان العم سيستمتع بهذه اللعبة مكعبات الأطفال وقطع الدومينو هذه مصنوعة من الألياف الزجاجية وعلى العكس الاعتيادية فهذه مجوفة من الداخل تحتوي بداخلها على خمسة وخمسين كيسا صغيرا معبئا بالممنوعات لو لم تكن لدينا أجهزة المسح بالأشعة لقراءة الكثافات لكانت قد مرت هذه دون أن تكتشف عند فتح المكعبات ندرك أن جميعها تحتوي على مادة غير قانونية وكذلك الأمر في قطاع الدومينو سنبدأ الآن في وزن الممنوعات يبلغ وزنها 620 وعشرين جراما نجح موظف مطار خورخي شافيز في شحنة أخرى القضية الآن في يد مكتب المدعي العام وسيتحول التحقيق إلى الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة جواز سفرك من فضلك شرطة مكافحة الممنوعات يعود تاريخ مكافحة الاتجار بالممنوعات في مطار خوركيت الدولي إلى أكثر من ثلاثين سنة لقد رأينا جميع التقنيات الممكنة لإخفاء الممنوعات داخل الأمتعة حسناً منظمات الاتجار بالممنوعات لديها كل الدعم السوقي الذي تحتاجه في الداخل يوجد كيس يحتوي على مادة غير قانونية واتضح أنها ممنوعات سيدي حقيبتك تحتوي على ممنوعات إنهم يستخدمون الأشخاص الضعفاء في محاولات التهرب من نقاط التفتيش الأمنية من سيساعدني إن كنت وحيدة؟ أنا لست متزوجة وليس لدي أولاد تعمل في رقنا؟ في جميع أقسام المطار هل تحمل شيئا غير قانونيا في حقيبتك؟ هل هناك أشياء غير قانونية؟ طورت الشرطة حاسة سادسة للكشف عن الأشخاص الذين يحملون الممنوعات يتجاوز الأمر معرفة الطرق المختلفة لتهريب الممنوعات فك الأزرار ما يتبع ذلك هو عمل المحقيقين الضروري للعثور على الممنوعات ماذا تحمل في حقيبتك؟ ملابسي حقا؟ النتيجة إيجابية عملية تجهيز الحقيبة هو عمل دقيق للغاية تقوم به المنظمات في وقت سابق تم دمج الممنوعات في هيكل الحقيبة إنها مصنوعة من الألياف الزجاجية سيتم تفكيك جميع الأجزاء لاستخراج الممنوعات إنهم يبحثون في جميع الإمكانيات وجميع وسائل تهريب الممنوعات تم العثور على الممنوعات بداخل مكعبات الأطفال في بعض الحالات يغيرون التركيب الكيميائية للممنوعات لتبدو كأنها بلاستيك حتى تمر على أنها جزء من هيكل الحقيبة لا نرى هذه الأمور في الحقائب العادية بالمختصر هناك وسائل كثيرة لإخفاء الممنوعات حسناً إنها حفاظات هذه الحقيبة ليست لي لقد تم تبديلها في عام 2016 في مطار خورخيتشافيز الدولي أسفر عمل الشرطة الوطنية عن ضبط حوالي 509 كيلوغرامات من الممنوعات أنتم تقومون بعملكم، ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنها معركة هائلة لا، لا فكرة لدي كيف وصلت إلى هنا أن ترهن الاتقال، سيتم اعتقالك، هل تفهم؟ مع كل مصادرة نقوم بها، نعمل على حماية صحة العالم بأسره، صحة شعوب العالم